ونري يفرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي.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 إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحررنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له نافحون فغددناه إلى أم لِكَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا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 بِأَنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفر لي فَغَفِرْ لِي فَذَهَبَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا آنَعْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستفرخه قال له موسى إنك لغوي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 لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعل لي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفضلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى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 ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحرا مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آباءنا الأوائل وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يسلح الظالمون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 بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنظرنا وإنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ من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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ أَنْتَ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 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبوا ويدرؤن بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لغوا أعرض عنهم وقلوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين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 أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثم رأت كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 Hatta ibarat di ummah Rasulnya, yatlu عليهم ayat-Nah, wma kunnah mahluk al Qur'an, illa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 ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبلعنا إليك ما كانوا إيانا يعمدون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 وَرَبُك يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ تَبْحَثَنَا اللَّهُ وَتَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء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 ونزعلنا من كل أمة شهيدا فقلناها تبرهانكم فقلناها تبرهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وب داره فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ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 يعلم من جاء بالهداي ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقاا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين